تقديم تم تأليف هذا الكتاب في أحوال عجيبه هي أحوال بعس وخطر فلا قرابه بينهما وبين موضوع الكتاب الذي أدرته عليه لأننا لا نتكلم عن عمر بن الخطاب إلا وجدنا أننا على مقربه من البعث ومن الخطر في آن فما شرعت في تحذيره وبدأت في صفحاته الأولى من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 واستغنيت بمراجع الخرطوم عن المراجع التي أعجلن يسفر عن نقلها لان ادباء السودان وفذلاعه يادخرون جمله صالحه من هذه المراجع ويجدون بها اصقياء مبادرين الى الجود فلا اذكر انني طلبت كتابا في المسائل الا كان عندي في بقره الصباح واني لا اتضثر الى كتابته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 ولكن العقيده التي ظفرت كان معها حليف من الغد المعموم ولم تكن العقيده التي فشلت على بقاع مع الغد ولا مع الامل ولكن الحرج كل الحرج في التعليف انما كان في محاسبه عمر بن الخطاب او ليس الحرج في الحساب ايضا من الاموريات المعثورات فالناس قد تعودوا مما يسمونهم بالكتابل موصفين ان يحفظوا وينقمدوا وان يقرموا بين الثناء والملام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 عرض لي هذا الخطيب فذكرت قصه الاهل الذي تحاكم الى قاضيه مع بعض السوقه في قار يختلفان على مكه وحكم القاضي للسوقه بغير عدل ليغنم سمعه العدل في محاسبه الملوك وعزله الاهل لانه ظلم وهو يبتغي الرياء بظلمه فكان اعدل عادل حين بدا كانه يحرص على مال مقذوب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 وإن زعمت زعيم ان هذه المغالاة وانه فرط الإعجاب وهذه في الرسوة الأمرية في الحساب فالحق أنني معرضت لمسألة من مسائله التي لغط بها الناقدون إلا وجدته على حجة لاحذة فيها ولو اخضعه الصواب وإن عصر شيئا أن تحاسب رجلا كان أشد أعدائه لا يبلغون من عصر محاسبته بعض ما كان يبلغه هو في محاسبه نفسه وحاب الناس إليه ذلك رجل طل ان يدور عن القصد وهو عالم بجوره وقل ان يتيها لاحد ان يقصب دعوى الانصاف على حسابه الا ان يقصبها ايضا على حساب الحق والنقد الامين فاذا عرفتم منحاخه من الخلق والرأي وسلمت له ميزاده ووجهته فكره وكن على يقين انه لن يتجافى عن النهج السوي ولن يتعلق بأمر يعدوه الصلاح ويشوبه السوء وذاك احرج الحرج الذي انيطه في نقد هذا الرجل العظيم وتلك حيتته معه ان لم يستفدها الكاتب وهو مشغول بعمرى ونهج عمرى فشغله عبث ضائع في الهوى وعلم الله لو وجدت شططا في اعماله الكبار لكان احب شيء الي ان احسيه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 ولا قيمه للحادث التاريخي جل او دقه الا من حيث افاد في هذه الدراسه ولا يمنعني سغر الحادث ان اقدمه بالاهتمام والتنميح على ازخم الحوادث ان كان او فا تعريفا بعمر واصدق دلاله عليه وعمر يعد رجل المناسبه الحاضره في العصر الذي نحن فيه لانه العصر الذي شاعت فيه عباده القوا طاغيا ودعم الحاتفون بدينها ان الباس والحق نقيضان فاذا فحمنا عظيما واحدا فامر ابن الخطاب فقد هدمنا دين القوه الطاغيه من اساسه لاننا سنفحم رجلا كان غايه في البعث وغايه في العدل وغايه في الرحمه وفي هذا الفهم ترياق من داء الاصر ويشفي به من ليس بมายوس الشفاء وانه لجهاد جديد لامر ابن الخطاب